وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَاقَ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّمْ يَجِدُوا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 لهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا خنصة في سبيل الله ولا يطأون موطئاً ولا يطأون موطئاً يغيث الكفار ولا ينادون من عدو الليل إلا كتب لهم به عمل صالح إن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 إِلَيْهِ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ